بسم الله الرحمن الرحيم فالصافات صفاء فالزادرات زدراء فالتاليات ذكراء ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق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 وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَفْزِهُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ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 وَأَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُدُوهُمْ إلَى أَصْرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوا هُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إِنَّكُمْ كنتم تَأْتُونَنَا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما ترذون إلا ما كنتم تعملون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 نفاف عليهم بِكَأْسٍ من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينذفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أينما لمدين؟ قال هل أنتم الطليون؟ فطع فَرَآهُ فِي سواج الجحيم. قال تَالَ اللَّهِ إِنْ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَنَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُؤَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مَنِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ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 فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم الفوا اباءهم ضار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 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذبيته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إِن كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 فتولوا عنه مذبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنفقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بِنُو لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ رَبُّهَا بِلِي مِنَ الْصَالِحِينَ فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرا في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أَسْلَمَ وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجد المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم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 وآتيناهما الكتاب المستبين وهبيناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين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 إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن الأوقل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ مَشْحُونًا فَسَاءَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فَلَا تَرْكَهُنَّ أَمْ لَكُمْ سُنْطَانٌ مُبِينٌ فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنَّا تُمْصَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبَاءُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ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 وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين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 وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعدلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون